فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون ان تقربوا الله قرضا حسنا